الشيخ ابو قاضي عياد قال في تفسير على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عقد جابل لذلك استدل بهذه الايه وهي يقول فحقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبق أن قلنا ان الحق سبحانه وتعالى تكريما لهذا الرسول العظيم وتشريفا له هو سبحانه تولى بنفسه الصلاه عليه ولم يقتصر هو وحده بالصلاه عليه بل كلف الملكوت الاعلى بالصلاه عليه فقال سبحانه ان الله وملائكة الروح يصلون على النبي. والله كما قلنا سبحانه وعظيم ما قمت هذا الرسول أمام عظم الله لا شيء ولكنه سبحانه ربك يخلق ما يشاء ويختار. فاختار من الخليقة عدويها وصفريها هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم فجعله مصطفى البشريه ومختارها حتى بعض العلماء قالوا إنه افضل حتى من أساطين الملائكة من جبريل ومن الكاهن والسراطين بل من قولي العزم من الرسل حتى من إبراهيم أبيه الذي هو خليل الرحمن والخل لم يختص بها ابراهيم بل أعطيت كذلك لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والخل معناها ان القلب تخلله حب الله حتى لم يبقى فيه حب لغيره لا لمال ولا لولد ولا لنفسه ما في القلب الا حب الله هذا الإبراهيم والنبي عليه الصلاه والسلام كذلك اعطي هذه المزيد لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن لصاحبكم خليل الا وهو الله سبحانه وتعالى إذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مختار من البشر وازداد هذا الاختيار بالصلاه عليه من الله احنا قلنا الكون كله بعدويه وسفنه عند الله كحبة خردة في يد أحد الجماعة بن عبداس رضي الله عنه ودار وما قدر الله حق قضيتي والعرب جميعا خفضه يوم القيامة والسماء سمت وياز بيمينه أشد الكور الأرضي هذه أشد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن ربنا سبحانه اختار هذا الرسول لان يكون خاتم الرسل وأن يكون رسولا للزمان كله وللمكان كله إلى أن تقوم الساعة فرسالته ما سبقت بها لها أبدا ما سبقت بها رسالة كانت للكون كل الكرة الأرضية كلها إلا رسالة سيدنا محمد وكانت لمن عاصره ولمن بعده ومن بعده إلى تقوم الساعة إلا رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذن إخواني صلاة الله على هذا الرسول ثم صلاة الملائكة وما يسر فقط يعني بمجرد صندقاء الآن بل استمرت ودامت فالله وملائكته يزنون ما قال صلوا إن الله وملائكته صلوا على رسول الله صلى سبحانه وتعالى من الله يصلون من صلى الله وهو يصل وإلى الآن إلى أن تكمل الساعة ويصل وما أدري بعد قيام الساعة ربما تصلبر هذه الصلاة كذا كذا لا. يصلي للأخوة العلماء للستمرار التجدد لأن المضارع مطاعم وتطلع العلماء يفيد التجدد ولكن استمرارية هنا استمرارية الصلاة من الله ومن الملائكة تتجدد وتتجدد إلى أن تكمل الساعة. وقلنا بهذا كان الفضل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى على آدم لما سجدتنا الملائكه سجود الملائكة لآدم انقطع لما سجدوا ورثه انقطع السجود يا لم انقطع لكن صلاة الله وصلاة الملائكة على رسول الله دامت واتصلت لا تكون مساء هنا بلاحظة نحوية ولكن عند الموضوع بالمعنى العقدي تثبت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع هذا التعلق للغاية سمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يخطب ويقول اما بعد من يتعجاب رسوله فقد رشد ويسده ومن يعصيه فقد فقط غوى فقال له بيس الخطيب أنت دمه صلوات بيس الخطيب أنت ليه؟ قال قرنتني مع الله؟ من يطيع الله ورسوله فقد رشد واسد ومن يعصيه معه يعصي الله ورسوله كلام سير لكن هدرنا احنا كلام كذا لا ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم فيث وخفيب أنت قرنتني مع الله كده؟ طيب إذن ينبغي أن نقول الكلام سليم من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتده ومن يعص الله ورسوله فقد غورته هذا الكلام سليم حطيك الخطيب نعمة وخفيب حتيك الخطيب نعمه فحتيك يقول كلام لكن اخواني قذف القائل ان الرسول صلى الله عليه وسلم نجده انه قرم ضميرا ضميره مع الله في ورد في الحديث الصحيح انه عليه الصلاه والسلام في قصه خيبر خرج ليلا ورأى هناك في الساحه قدورا تغلي فسال ما هذا قال يا رسول الله والله ان الصحابه جاءوا ووجدوا حميرا لاهل سعفره لليهود فذبحوها فهي هذه قدرها كي طيبوا لحوم الحمير لكي يذوقوها فرض رسولنا امر ابطش وقال ناتي في الناس وقل لهم ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحضور الاهليه فإنها ركس أي نجازة ينهيانكم ها هو رسول الله يقول ينهيانكم عشو الجمع بين قول رسول الله ينهيان يعني الضمير هي التنب السفنية يعني تعود على رسول الله وعلى الله إن الله ورسوله ينهيانكم فها هو جمع الضمير كذا وكذلك في هذه الآية نجد الله يقول أنا قلت لك هذا الله اللغة اسمحوا لي إجادة الله أخير فعلماء اللحظة. يعني طابق النحو يعجوم هذا البحث ولكن هو الاقتصاد بالعقيدة إذن يعني الله هنا أشتغ إن الله وملائكته يوصلون أشتغل الله والملائكة جمعوا في هذه الآية يصبر كيف نجمع بين هذا وبين قول رسول الله للخاتم بيس الخاتم وانت ليش يا ماذا رسول الله والله تائب واحد كيف يكون هذا كيف نجمعوه الجواب اسمعوا العلماء في هذه الايه بعضهم قال ان هذا الواو يعود على الملائكه وما الخبر انها حفظت كيلو ونصفه الامانه ان الله, الله يبارك ويقول ان الله ان الله يبارك وملائكته ان الله على الله وفي ويقول ملائكته ويصلون يبارك ويقول ان ان الله يبارك ويقول ان الله يبارك ويقول ان الله يبارك الله لا ينقى الصواب لا الصواب ليصدرون هو الخبر قليش الجواب الجواب هو ان الله يتكلم والله جمع نفسه مع غيره بمشأ كذلك وكذلك رسول الله الذي يعرف قدر الله عظمة الله له أن يجمع نفسه مع الله ويقول ورسوله قل لهم إن الله ورسوله ينهيانكم فهو يعرف عظمة الله وقدر الله فالجمع هذا ما يخف عليه لكن انت ايها الخطيب بد ان تعطي الميزه والقدر العظيم لرب العزه والقدر لرسول الله لكل قدره فقدر الله عظيم وقدر رسول الله عظيم لكن عظمة رسول الله تخلق عظمه الله لا ابدا ابدا ابدا لا فلذلك رسول الله يعلمنا ان نعطي لكل ذي حق حقه فالله سبحانه وتعالى عالم ورسول الله عز وجل يعرف قدر الله لكن نحن ينبغي ان نضع الموضوع المواضع مزائل مواضعها الصحيح لكي تكون الامور على خطها السليم المهم يقول قلنا هذا البحث مهم ان الله وملائكته يصلون على النفس قلنا ما هي الصلاه من الله على رسوله هل هي بالرؤيه والسجود لا الصلاة من الله معناها ثناء الله هذا على هذا الرسول تبجيله وتكريمه وتعظيمه وتقديسه وتشريفه وتكريمه فربنا يثني على هذا الرسول ويعلي قبره في الملكوت الاعلى امام الملائكه في رحاب الملائكه في الموكب العظيم رب العزة يعلي قدر هذا الرسول ويثني عليه وانا قلت, له لكم, قلت له لكم مرات من مرات لكي تعرفوا لكي تلمسوا هذه المزيه لو ان يعني عظيم العظماء من عظماء الدولة رئيس دوله يقول فلان ويذكر فيه يقول فلان خادمنا الارض هذا ويثني عليه ثناء كبيرا عظيما جديلا ويقول نعم هذا يخدم كذا ويفعل كذا ويثني عليه هذا فيها القدر ولا لا يتمناه الواحد ولو يبذل الملايين وما لكي يدركها كذا هذا بشر للبشر فكيف بخالق البشر خالق الكون والكائنات سبحانه وتعالى يثني على من؟ على سيدنا رسول الله فين؟ في أعظم الملائكة أمام الملائكة المقربين والانبياء والمصر أمام الملائكة المقربين يثني عليه والمقرب فقال أبو العالية عقد يعني البخاري رحمه الله تعقد باب الصلاة نقل كلام أبقى العاليه وقال إن هذا هو المعنى الصحيح للصلاه وإن كان قبل أن يقولوا الصلاة من الله رحمه لا ليه؟ لأن الرحمة يشترك فيها رسول الله وخيرا فرسول الله صلى الله عليه وسلم مرحوظ ما في شيء وكل المؤمنين في رحمة من الله كذلك؟ فرسول الله أسلام يتنزل له مزية اعلى واجل يمتاز بها عن سائر المؤمنين وعن سائر المؤمنين والقرسلين شيء هو كما قال ابو العالم وكما رجحه البخاري ورجحه كذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وقد الصواب هو هذا هو ان الصلاة من الله يثناؤه وتجليله وتبجيله وتكريمه وتعظيمه وتقدسه فالفلكوت العالم الحمد لله والملائكة يصلون لا يصلون على صلاة الجنازة لا يصلون على الرسول بايش بالدعاء له بزيادة هذا الثناء. وبزياده في ايش اتساع رقعه دعوته وتكثير امهجه واعلاء قدره وتجليل شانه حقا هذا اللي بده اللهم صلي اللهم ادم الثناء والملائكه اللهم صل اللهم صل على ادم ذلك منك يا رب وانصر امته وأعلى غايته وارفع قدره واجل شانه وعظم درجاته صلى الله عليه وسلم. هذا الثناء ايه من الملائكه المهم اذا عرفنا الصلاه من الله والصلاه من الملائكه او بعباره ان الملكوت الاعلى كله يردد الثناء وينعج بالثناء الملكوت الاعلى يردد باستمرار بالثناء على هذا الرسول فيامر سبحانه العالم السفلي وهو الكره الارضيه ان تلهج ايضا. وانت عمش بثنايا يا رب الله يا محمد النبي ورسوله يا من امن بوعد الله ووعيده رددوا الثناء على هذا الرسول صلوا عليه اقصدوا بالله اقصدوا بالملائكه المقربين العالم العلوي كله يلعب فالهجر انسوا رددوا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم ما نصلوا ايقولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى كذلك ما من بشرط صلى الله ما نصلوا اي رددوا الصلاه على رسول الله ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما نزلت هذه الايه جاء الى رسول الله وقالوا له يا رسول الله كيف نصلي عليك هم يعرفون اللغه العربيه وفرسان اللغه العربيه وفصحاء بلغاء الواحد منهم يقوم بخطبه فيرددها ويمددها من الصلاه الى المساء فصحاب الله ولكن ما تجاسروا ان ياتوا هم بألفاظهم للصلاة على رسول الله بل ارادوا اللفظ النبوي الذي ارادوا ان يأخذوا الألفاظ ألفاظ الصلاة من مشكاه النبوة وارادوا تلك الصلاة الموحى بها من الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطقه عن الهوى إن هو إلا وحي يوحا اذا هم يريدون الفاظ الصلاه جه موحى بها من الله هو الواحد من المستن يعني يرفع الصلاه لا لا اذا قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم صلي إبراهيم ابراهيم معه كده اذا يا ياك الكريم اذا صليت في الصلاه الابراهيميه تكون أفضل وأعظم وأجل وأقدس من ملايين وملايين وبلايين ألفاب الصلاة والخراح ألا لأن هذا يؤدي من السماء رأي صباح كيف إذا كثير من الناس يصلي صلاة يعني الله صلي على محمد الحاس حريفها أغضب والسلام الله يصلي على محمد, محمد النبي وعلى آله وصحبه اللهم صلي على عزيز عبد عبدالله عبد وردها نسيبه زيز عبدالله راحب هذه الفاتحة لكن إذا وضعنا هذه صلاة رسول الله في ووضعنا هذه الفار ولو بلغت قلنا ملع الأرض والله لا رجحت واحدا من صلاة رسول الله التي علمها أصحابه واحدة صار جحالي الأفضل الآن عرفتم كيف ليه لأنها من الله لأنها من مشبات النبوة لأنها موحن بها من السماء قال قولوا الله عن ما ما قال لهم صلوا كدا. يا جم وهم صاحب لغات ما شاء الله يعرفون كيف يصلي لكن لا إذا الإخوان هناك مواضع <تصفيق> <تصفيق> لا بد أن نعرفها إخواني جزاك الله فردا جزاء لهذا رسول الله لا بد هناك مواضع وهناك مناسبات نصلي فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد جزاه الله خيرا اساقضه من نهاله علاش مكافاه ولا ينبغي ابدا نكافئ سيدنا رسول الله ما ينبغيش نخلصوها بكفي مكافاه وخلاص على النعم التي اسداها الله الينا بواسطته ولو بقينا حياتنا كلها نكثر هذه الصلاه عليه والله ما نؤدي عثرة من أشعر بالاضافه اضافه بالإضافة إضافة الملايين من أديه ما أستاهل إلينا هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم وعليه رب العزة وهو أعلم بكل شيء رأى أقرب ما نجازي هذا الرسول العظيم هو أنه صلي عليه وزاد تشجيعا للصلاة عليه أن قال شريف حدا زاد وقال من صلى عليك يا نبينا مرة واحدة صليت عليه عشرة من جاء بالحزنة دي فلو عشرة ان الله عليه الصلاة والسلام لما احيى بهذا اليه سجد شكرا لله سجد شكرا لله لي سجد شكرا لله هل ينسفع هو بهذه الصلمة نصلي عليه لا، وانما الذي ينسفه نحن. لان من صلى على رسول الله صلى الله عليه. واذا صلى الله عليه يعذبك. ينفذك. يسخط عليك. يطردك. يعذبك. يهينك. ابدا. سبحان الله. إذا نبي برسول الله وصلاة على رسول الله كانت سبب انقاذنا من عذب الله كيف نكافي احنا رسول العظيم صلى الله عليه وسلم والله لو حياتنا كلها رددناها وابترسناها في الصلاة على رسول الله ما جازنا هذا رسول العظيم بواحد من مرايين وحدها من النعم التي أن الله بها بواسطة إيه هذه البقاء من العريفة وإخواني جزء الواقع يكفي أننا بسبه أنقذنا الله من النار. اللهم أنقذنا من النار. وإلا لو كنا في أبيكني يا رب. لو كنا في واشنطن كنا أميركيين. لو كنا في فرنسا كنا فرنسيين في باريس. لو كنا في لندن أشلونو أنجليز. لو كنا في برشلونة ولا في في مدريد أشلونو إسبا. لو كنا في موسكو هشفتوا يا روزي ملاحبة على مسجد في طوكيو، من فضل الله عز وجل من رحمته بنا أننا فتحنا اعيننا في أبائنا وأجدادنا يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر ميش محمد ما قضل منه وما قدر الله حقا نعم اخواني هناك مواطن ينبغي ان نصلي فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المواطن اننا اذا سمعنا اسم هذا الرسول اذا سمعنا ذكره ما نبخنش الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ما نبخالش. ولذلك عليه الصلاه والسلام كل البخيل وكل البخيل من ذكرته عنده فلم يصلي عليه ذكرته ذكر اسمي ليس بس محمد ما ذكر اسمي ذكرته البخيل وكل من ذكرته يعني ذكر النبي ما اسكت فقط لا اذا من ذكرته واذا البخيل وكل البخيل يبخل الانسان بماله يبخل بمساعدته بسيارته يدخل بقدمه يدخل نعناس بواسطة سبحانه الله قد يتسوص في مسائل وقام المسائل يمشي في مسائل قد يدخل لكن تدخل ان تقول صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل بهذا حرام عليك عار عليك ايه تدخل تقول صلى الله عليه وسلم سمعت كلام رسول الله قال رسول الله ما تصوى الثمان خاني سيخبت وفاكت إيه علي؟ أنت ماذا أصلح؟ أنت ماذا أصلح أنت ماذا أصلح؟ كذلك سبحان الله تجد بعض الناس حرارين هاد يقدسون بشايا عندما يسمع الشيخ يقول I don't know. يا اخواني هذا اللي ما على رسول الله فيما طرح يسمع كلام رسول الله المهم يا اخوان من مواطن الصلاه على رسول الله ايه اننا اذا ذكرت ابن رسول الله زين صلى الله عليه وسلم ما بنخون ما نكون بخيل ابخل بالمن حتكم تدري وما تمشي مع حد لا بسيارته بي سي ولا بيقدم ولا كل صلي على رسول الله ما بنصلي عليه تدري النبي عليه الصلاه مره سعيد المنبر لي خطرة الله الله على صعيد المنبر في الدرجة, الأول لو الصحابة الدرجة لأن منبر رسول في الأولى اسمع السعادة والآمِ المنبر الله في ثلاث درج سرت درج فطلع الأول قال والثاني قال امين والثالث قال امين. سبحان التعجب قال يا رسول الله لما قدامك تبادل قال يا رسول الله سمعنا يقول ما ما سمعنا يقولهم هل قالوا لي قالوا تلقرق صعدت الدرجة الاولى وحسى امين والثانية امين والثالث امين دي امين فقال له عليه الصلاه والسلام لما صعدت الدرجة الاولى جاءني جبريل وقال لي من ادرك والديه فلم يغفر له فابعده الله ايه امين خاض وخصير قل امين قال فقلت امين لما تأتي الدرجة الثانية قال لي اللي درج رمضان ولم يغفر له سأبعده الله إخاً الله لن يحبه قل امين قلت امين الدعاء يجري ويتامل من من؟ من رسول الله هذا رسول السماء هذا رسول الأرض دعاء مستجاب لا مردود مستجاب وثم درج ثالث فقال لي اللي اسمع اسمه اسمك واللي يسمع ذكرك وما قالش صلى الله عليه وسلم ما صلاش عليك فأبعده الله هذا دعاء الله يفعله الله يضطر الله ليه جاله هذا ما لا فعله عزاه الله قل امين فالفضل الله اكبر اذا هذه اخواني هذه مفاتيح او قل على الاقل يعني موسم التجارات موسم موسمتي إيه؟ إذا جال عيد العاشور أشي يعمل ناس بيع عشرة هيا؟ اللي كيبع المونيكات و اللي الحلويات و اللي كيبع الفكياء و اللي كيبع شكي يعمل؟ كيبجي يشير ناحل ولو متر و مش عال خمس بيئة ألقائي ليش؟ لينا وقترنا جار رمضانا من الموقع المسخوط جار مضاقش تربح وتنقي وتنظف وتدخل الحمام هذا رمضان حمام رأس الملطح سلسل كابير عيونك الكاميرا ومن الفم كابير ووالرود الكاميرا هو كل مش كابير كل كابير نادي هل حمام مدخول هل خلا رمضان رمضان حمام غادي تخرج عن سبيل جهدي وتنق الله عز وجل كأن لم ت ص طريف كل سنة. رمضان إلى رمضان كفار المبنى منظم خلاص وبعد ذلك زرتنا شيء كلهم بفرق الله جاءت رمضان والمسلم العمر لا صيام ولا قيام كيف صعب قيد جيعان وبعد عن الوزن وسوق ما اشرب ما كذا ولا كيره ما صام بعلمه ولا بلسانه ولا بعذبه ولا بيده ولا بشيء كيف تخر رمضان اجرم كفزنا خرج رمضان قال جبريل الله لا يغفرني هذا المسطره هذا الله بعد الله ترضى من رحمته قل امن يا رسول الله قال قلت لك, لك امنين هذا الذي يدرك ماذا اما اعطاه الله مسح تجاره تغير ماهو يصلب جنات ديره واله الله وليدي. هش وليدي هذا محل جيبي اربح مع الله عز انسى انسجل تفلت كل وطرزه ايش هذا السحق سحق الطرد كذلك سمعتي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وماش كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ابعده الله واحد جزاكم الله على الله عندما رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حتى جبريل والتأمين من النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد من نسمعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبحوا قال رسول الله هذه واحدة الثانية التشهد تشاهد يقول بعض العلماء إن الصلاة على رسول الله في التشاهد سنة نقول لا فرق ولو أن الإمام مالك والإمام الشافع قال سنة نقول فرق ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سمع واحد يتشهد وما صلى على رسول الله صلى الله وسلم قال لا قد عجل هذا قول سجد ما كملش صلاه صلاة ناقصه عجل هذا ما صلى على رسول الله صلى الله عليه لا بد ان تدخل عليه او موشي خاص التشهد الاخير حتى التشهد الاول احنا عجدنا قال محمد عبد هو رسول الله لا صل على رسول الله تشهد الاول وتشهد الاخير وقد نص على ذلك العلماء في يعني في ابوتهم منهم ابن من القيب رحمه الله في الصلاة على روشنين طالب نسكده وشهدها في الصلاة جلال الأفهم في على خير الانام المهم يا أخي هذا هو السالم السالم في القنوث وللموقن الوزن والكثير مننا إخواني ما كيقمنت في القنوث وهذه ولغلطه وحرمان من الخير والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم سبطيه الحسن والحسين ويقول ابني هذا سيد الحسن سيدنا الحسن يقول ابنه ابني هذا سيد وسيصلح الله به بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين كان يعلمه ويقول له صليت وسلم في الاخر قبل ما تتركع ولا بعد ما ترفع من الركوع قل اللهم أهديني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تخذي ولا يقطع عليك انه لا يذل من ولي ولا يعز من عذبت صبر الشرفنا وزعالك صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم وعالي الزياده يقول العلماء صحيحه وصلى اللهم على النبي صلى الله عليه وسلم رئيسك عندكم السرقه ايه في فين عندكم السرقه اللي ما كيحفظوش خصهم عاد يتعلموا يحفظوا وهذا دعاء مبارك ولعل كثير منكم بحمد الله يحتفظوا هذا هو قلنا الاول شنو فين صليوا على رسول الله عند ذكره عند سماعي ذكره والثاني التشاور والثالث يا اخوان الثالث في القنوز. والراضع في جنازه من يجي الصبر على الجنازه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نصلي على الجنازه من يجي الجناز. من الجناز. في الاول في القبر ونقرا الفاتحه وصوره ورجال زي صلاة اللي صلاه لمن يقرأ الفاتحه في الجنازه صلاه الجنازه صلاة. وابن عباس رضي الله عنه بالحديث الصحيح البخاري كان يصلي على الجنازة بالفاتحة جهرا الله أكبر صلي بالفاتحة جهرا في الجنازة يقول لكي تعلم أنها سنة أنتم ما تؤذوا حينما على الجنازة ما تقرأوا الفاتحه الفاتحة ان أن الفاتحه الفاتحة لا بد منها في الجنازة هل وثم لما يقول الله أكبر يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والإبراهيم الاول ايش نعمله فاتحه وقص وصاني يوم التكبير التكبير الثانيه نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه ابراهيميه وايه كما تعلموا وبعد التكبيره الثالثه ندعو للميت وبعد التكبير الرابعه ندعو للميت بالسلام، هذا تكريما وتشريفا لمن لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الجنازه على رسول الله ماذا هذه الكامل الأنشال الرابعة الرابعة واش نقوم بالأولى الخامسة عند الدعاء عند الدعاء والله, والله عز وجل يقول دعوني استجيب لكم وكل نمس وقفل على الدعاء عشان دعو الله عز وجل احنا معمرين بالذل ان الله تتخيل بالأوصار والأخضع عليه الصلاه والسلام كان يعلمنا الاستغفار ويعلمنا الدعاء أنا عم أصير في أي مأمور كل مناسب تكفين من بالمناسبة وحتى في المجالس الرسول صلى كان يعلمنا كل مجلس مجلس ما يخلو هذا من الدعاء وكان يقول عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدكم فليصني على الله ثم ليصلي على رسول الله ثم الدعاء بس قدم الدعاء لله صني عليه وثم صلي على رسوله وثم قدم الدعاء واللي ناجح نفسه نبتشهه عشان عمله أولا سنة على الله تحيات هذه هذا ما سنة سنة تحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيهنا سنة على الله ثم بعدها نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقول اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة النحية والممات ومن شبه فتنة النسيح الدجان بس نبه الدعاء حتى تثني الله صبع على رسول الله كي علمنا كيفاش نعمات مفتاح للسجابة فوحي السجن الله أزوح. أما يقولون بسي لا حقونا، بسي لا حقونا، بسي لا حقونا هذي كل هذي لا أزلال العالم والعمال يجل انتجا بسي كلها جيدة هذي قبلنا ماذ في يعتقدون النار حاقو الجناء حاقو الحوض حاقو السراب حاقو كذا فكرة بحاجة كيف يعمل لهم؟ المهدي بنسوا رئيس دوله الوحيدية لما دخل المغرب باستود على المغربي. مؤسس دولة الوحيدية ويسميش برهد برهد برهد كأرصية سيبتق الحمد لله رب العالمين إذا زلزي لا تقضي متعاتي لا لا لا نسوي النار شبع أرصي أحراف اللهم مش يقولون الحمد لله رب العالمين واجه أشع من لهم تجي وكو بسكهم تقول لهذا وخفر هذا خمسين بسمي شبزمه الحمد لله وهذا رب العالمين وهذا الرحمن الرحيم وهذا ملك يوم الدين ويقصون شو سال؟ قال الحمد لله. ونسى قال رب العالمين. ونسى الرحمن الرحيم. ونسى وجب. وثم لما يشرب كلهم يقروا كل. كله. شو سمعنا؟ جاهز. شو سال؟ قال الحمد لله. وله رب العالمين وهذا الرحمن الرحيم. وهذا السطاي على من فاسح. ومن شو سمعنا؟ قال من حكم من جناحكم والنار حكم الميزان حكم حكم حكم حكم حكم كم يسال؟ العقيدة مش قرب العقيدة. وإصلاح هذا كله هالشيء جملة ما يصححه؟ لا, لأ, لأ ووجودة في وطن المالك مالك ووجودها البخاري ووجودها صحيح وسلم ووجودها في النار الكتب اذا إذا قلنا هذا من موطن الصلاة على رسول الله فين؟ في الأول <تصفيق> نعم آه. من مواطن الصلاة على سيدنا رسول الله سبحانه رسول يوم الجمعة وليلة الجمعة بمجرد ما تغرب الشمس يوم خميس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 أفضل يوم طلعت فيه الشمس أفضل حتى أفضل حدا من عرفة يوم عرفة يوم الجمعة أفضل حدا من عرفة سائر أيام منذ خلق الله بسيطه بسيطة أفضل يوم سطع فيه الشمس هو يوم الجمعة يقول فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه تيب عليه لما أكل من الشجارة صلى الله عليه يوم الجمعه وفيه ساعة ساعه لا يوافقها عبد مسلم يسال الله شيئا الا اعطاه اياه ما لم يسال حرام فوق طيعهراهيم في الالي و الساعه فين بعد العصر الى اول المهم يقول وفيه تقوم الساعه وفيه النفخه وفيه السعقة وما من دابه بمجرد ما تقرب الشمس للخميس وتدخل ويدخل الجمعة ما من دابه على وجه الارض الا وهي موسيقى في ذلك اليوم تصنص ستنتظر النفخة في الصور لان النفخة مش هتقع يوم الجمعة هذا اليوم تصمص خلصانية صاعدة ابدها من الحمير والكلاب والخير وقرادة والخنازير والدواب وكل ما خلق الله من الكيناس الحية ما عاد مطبوص يجول هو الدين هو هذا الغافل لأنه سبحان الله هذه الحيوانات أعطاه الله إدراكات ما هي عنده يجوه هذا الصند الميز كتسمعه سوفواج فرحان ولا قرحان كتسمعه إلا هذا المثال مطبوص سمعه محدود وبصروا المحدد وقدرته وحده ما كيسمعش هذه المسائلات ومن نطلب لنا نسمع اما كي نسمعنا خلاص المهم يا اخوان يقول هذه الحيوانات كلها كدفن سرصاع وتخاف من قيام الساعة والجمعة فقط الصراحه حتى يدخل يوم السبت بظروف الشمس يوم الجمعة يدخل عاد كيتماروا اما كتقول غادي شكون اللي كيكونش كي واحد ثم يقول عليه الصلاة والسلام فاكثروا فأكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاة معروضة علي معروضة علي وما من أحد منكم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام فلله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان هذه الحياه بالرغبه ما ندري علمون قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد ارمت بليت ورشيت وكلاسترا وكلاتك الارض وكيف صلاتنا تعرض عليك قال ان اجسام الانبياء لا تاكلها الارض كل الموتى يمكن يرشوه ويصير يتحلل ترابك ويصبح اللي إلا الا الرسل ما هو اسرع من ترابك كل الرسل لو ان نجح حفر على سيدنا رسول الله الان والله لوجدته غبا طري كان الان خرجت روحه والله ولو انك حفرت على ابراهيم عليه الصلاه والسلام ولا على نوح اللي كان في غفر القسمه لو وجدتهم ابداً برياً كما خرجتها إن أجسام الأنبياء لا تأكلها الارض حرم, حرم على الأرض أن تأكلها أجساد الأنبياء حرم. فالناس جميعاً سبحان الله قد قبل, قبل زي الشهداء وبعض الناس سبحان الله وقبل نفس بعض الاماكن في الارض الأرض فيها أملاح تحتفظ بالاجسام ما تأكلها الارض اللي هي ملحة دولة أو اللي فيها نوع من التكفور كيختفوا بالاجسام ونقلكم مرات ومرات والله يحكي لواحد كنا في مجلس وثم قلت في حديث المداد الحديث وقال لي والله ان عندنا في الفريري قال يعني واحد الاماتك مكان فيه شهداء تعرف شي قديمة قديمه الاجداد كيحكوا على المعركه وكانت في في الخنون ويقول جرفت التربه ظهر الناس والله يقول سعر الناس وصنع لنا جدار لنا جدار زي جدار جهاز لنا جدار مش إحجزناه إحجزناه الدكتور ماخذ وتعب الناس قص الناس كانوا مين تماهم واحد جاء ناس بنا نجلس بالبيت الباب البيت بالبيت ومسيران الناس يتداو الناس يلملم مروا نبي جاء واحد أساني يسألني يقول الله يس بخيرنا سنس قطعة أرضية نحن فانجا ومع الأسف ما, ما ما ايه؟ والله شاهد علينا وانا وإحنا في بيت الله عزيز يقول لي يعني شير قطعه قطعة ارضية ومشير في شيء يسميش نبري خريص ولما حفرنا الدينة كالحفروج مارس انسان اشياء ما يعرف ما عرف مه وكان الناس اللي قد قد اقدامي ابعج جديد نفس المقل ما معه الرجل والله ما ادري وشفة انجربالية ولا ما ادري ما او ما ادري الله الله يقول لي جمال ثم ما قلت صلصة للقطعة وردينا على الرجل تراب حدها سبحان الله يتنهروا ليه شهداء ناس طيبين ناس محترمين جالسة على شهداء أحد أكثر من مئة سنة وكاين عماسك ساعة عبعين سنة مرة وجاءوا عماسك يحفروا أحد ويوجدوا الشهداء كما هم والله هذا هو محفوظ لكن ساعة الناس قد يملك ولكن واحد جرية اللي تلقى في فيه ما يتبه لها عشبه يعجب الظلم عجب الظلم من هالإنسان ينشأ اخبر رسول الله عليه وسلم على أن حينما ينفع إصرافه السور ها وتكون بين الأولى وكل جيد الله عز وجبه في السوري مسائحة من في السماوة شاء الله ثم في أخرى فإذا هم ينظرون وبين النفخة والنفخة أربعون أربعين سنينة وبين السنة أو 40 يوم ولا هذا اسمه هذا ابو هريره قال قال 40 يوم 40 شهر 40 يوم 40 شهر 40, 40 سنه والله المهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما وافقنا جميعا لما ورد الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك ربك والحمد لله